فَنَنظْلِمُ مَن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ فَنَنظْلِمُ مَن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ فَنَنَظْلِمُ مَن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ بِجَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هم الْمُتَّقُونَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هم الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لَهُم مَّا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُوءَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُوءَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ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 اليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من ناد الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ تِنْتِقَامًا فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا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 وَل إِ سَألْثَهُ من خَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ ل يَقولول الله قُلْأَفَرَأيتَّ تدععون مِدونون الللهه إ أأَرَادنَ اللهَّ بِغُر إن رادنَ اللهَّ بغرٍ هلَهُ كاشفَةُ ظرهِ أَوْ أرَادني بَِحْمَةٍ هلهُ مُسِكاتُ رَحْمةةِ قُلْحَسبَ اللهَّهُ عليهيهَ دَوكلُ الْ المُتَوكلون وَلا إِ سَألْثَهُمن خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَ يقول الله قُلْأَفَرَأيتُ ما تَدععون مِدونُون اللههِ إ الأرَادن يَ اللهَّ بِظر إ إن أأَرادَنَ اللهَّهُ الله بظرٍ هلَهُ كاشفَةُ ظرهِ أَوْ أرَادني بَِحْمَةٍ هلهُ مُسِكاتُ رَحْمةةِ قُلْحَسببَ اللهَّ عليهلَيهَ وَلا إ سَألْثَهُ خَلَقَ السماواتِ وَالْأَرضَ لَقول الل قُلْأَفَرَأيتُ ما تدععونَ مدونون اللهِ إ الأرادن يَ اللهَّ بظر إ أرادن يَ اللهَّ بظرٍ هلَهُ كاشفَاتُ ظرِّه أَو أرَادني بَِحْمَةٍ هلَهُ مُمسكَاتُ رَحمةةِ قُحسبَ اللههُ عليهلَيْهِ يَدَوكلُ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ إِنِّي عَامِلٌ فَسَتَعْلَمُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ إِنِّي عَامِلٌ فَسَتَعْلَمُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ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 اتخذوا من دون الله شفعا قل الاو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون اتخذوا من دون الله شفعا قل لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض, ملك السماوات والأرض ثم اليه ترجعون قُل لِلَّهِ الشَّبَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُل لِلَّهِ الشَّبَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ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 وَلَهُمْ أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلًا لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَلهُ أن لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا في الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهَا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلًا لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَلَهُ أن للَّذِنَ ظَلَوا مَا فيِي الأرْرضِ جَمع وَمثلهُ معه وَمثلهُ مععَهُ لَفَْدَوبِهِ مِن سُ العذااب يَومَ الْ القم وَبَدلَهم مِنَ اللهَِّ مَا لَمْ يقُوا يَحتْتسِبون وَبَد لَهمم سَئاتُ مَا كسَبُ وَوحاقَ بِهِم م كانوا بهِهِ يَسَْهزئون داهُسيَئاتُ م كَسب وَوحاقظهما كانوا به يَستهزئوندمسيَئاتُ مَا كَسب وَوحاقظهَّ كانوا به يستهزئون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 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا فَهَدَّى إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا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 َدِقَاها الذيينَ مِن قَضلِهِم فَمَا أَغْنَعَْهُم مَا كانوا يَكسبون مَا كانوا يَكسبون بِأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَيُصِيبُهُم سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا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 قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم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 قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم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 ان لي أو تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين بلا قد جاءتك اياتي فكذبت بها بلا قد جاءتك اياتي واستكبرت وتنت من الكافرين ب قدج أتك آيات فكذبت لها بلا قدج أك آيات فكذّبتَ بهَا وَاستكبر تقت من الكافرين بلا قدج من الكافرين 33. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا 34. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 35. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا 36. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 37. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم وسودا اليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بنفازتهم لا يمسه سوء لا يمسه سوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بنفازتهم لا يمسه سوء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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعُوذُ أَيُّهَا الجاهلون.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 ولاقد أحيي إليك وإلا الذي من قبللك لا أشرت لا يحذق نعملك لان أشرت لا يحذق نعملك ولاتكون من الخاصين ولاقد أحيي إليك وإلا الذيين من قبللك لاإ أشرت لا يحذق نعملك لان أشرت لا يحذق من الخاسرين. بدل الله فاعبدواكم من الشاكرين بدل الله فاعبدواكم من الشاكرين بدل الله فاعبدواكم من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميله سبحانه وتعالى عما يشركون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 وَلُفغَفِي الصّورِ فَصعِقَ م في السموَاتِ وَمنَن في الأرض وَمنَن في الأْرض إلا مَن شَ الله ثمُنُ في خَفيِيهِ أُخْرىَطَ إهُ قام يَظرون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هم قيام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 واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي وقضي بينهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون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 زُم حتى إ جَه فحَتْ أَبوابُها فحَتْ أابوابُهَا وَقالَالَ لمْ خَزَنَتُهاأَلَلم يأتِك لم يَأدِكُمْ رُسُلُ منِنُمْ يَيتلونَ عَلَكُْ آياتِ رَبّكمْ وَيذِرونَُمْ لِق ومِكم هذا قالوا بَلا وَ حقَّت كلمَة العذاَابِ على الكَافِر قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم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 ان حتى اذا جاءها فُتحت ابوابها فُتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتيكم الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة تزمرام حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبتم فدخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه نَجِزُ مَرَام حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قِبْتُمْ فَدْخُلُوها خَالِدِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلى الجنة نتزمََام حتى إِذَا جَه وَفُتِ حَتْ أَبابُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقالَا لَم خَزَنَتُهاَا سَسلامٌ عَلَك وَقَالَ لَهُم خَزَنَتُهاَا سسلام عَلَكُمْ قِبِتُم فَدُخُلُهَا قالدم وَقالوا الحَمْدُ لللههِ ال الذي صَدَقَناَا وَعدد وَأَْرَةَن الأْضَنَتَ بَوَّءُ مِنجَن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 وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نتبوأ مَنْ تَبَوَّأَهَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَتَرَبَّصُ بِهِمْ فَتَنَامُوا فَإِنَّنَا رَابُّوا وَمَا نَحْنُ بِمَعْذُورِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وترى الملائكة تحافين بالحول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين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 حامين بسم الله الرحمن الرحيم حامين الكتاب من الله العزيز العليم الكتاب من الله العزيز العليم الكتاب من الله العزيز العليم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 لا اله الا هو اليه النصير ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرنك في البلاد ما يجادل في آيات الله الا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْفَلَقَ فَأَخَذَتْهُمْ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْفَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عقاب وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ على الذين كَفَرُوا عَلَى الَّذِينَ كفروا انهم اصحاب النار وكذلك حققت كلمه ربك على الذين كفروا على الذين كفروا انهم اصحاب النار وكذلك على الذين كفروا على الذين كفروا النار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 يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل توقهم عذاب الجحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يُسَبحونَ بِحمدِ ربهم وَيُؤمنِونَ بههِ وَيَسْتَو فيعونَ للَّذينَ آمنوا رَبنا وَصحتْتَ كلُ شيءَر الرحْمَةَ وَعِلم فَوفِ للَّذينتَاب وَتبرروا سَبلَكَ وَقم عدابًا الجحيم رَبنا وَدِقِهم جََّاتِ عَّ وَهم التي وَهمم وَمُ صَلَحَ منِنْ أبائم وَزواج وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم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 اتقوا المسيئات ومن تقي السيئات يوما فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اتقوا المسيئات ومن تقي السيئات يوما فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا ينادون لا معت الله اكبر مما تعتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون ان الذين كفروا ينادون الله اكبر مما تعتكم انفسكم اذ تدعون الى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَا مُقْتَلَ لِهَٰذِهِ الْقُرَىٰ أَكْبَرُ مِمَّا قَتَلَكُمْ أَمْ فُسِحَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا تِينًا وَأَحْيَيْتَ نَتَنَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَتْنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فهل إلى خروج من سبيل قالوا ربنا امتناتنا ديني واحيتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج قالوا ربنا امتناتنا ديني واحيتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا رعي الله وحده كفرتم وان يشرك فيه تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير ذلكم بانه اذا الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير ذلك بأنه إذا نعي الله وحده كفرد وإن يشرك فيه تؤمنوه فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيد هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُرِيدُ فَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُرِيدُ فَدَعْ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدين ولو كره ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ادعوا الله مخلصين له الدين ولو رفع الدرجات ذو العرش يلقي روحا من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الدلاق رفع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزوا ما يخفى على الله منهم اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يومهم بارزوا ما يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار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 الومة جز كل ننفسم بما كسغة لاابُ اليوم إ الله سريع الحساب اليوومة جز كل ننفسم بما كسغة لاابُ اليوم إ الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم او ولا شفيعي طاع وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى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 يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقدرون بشيء ان الله هو السميع والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أو لم يسيروا في الأرض فينفر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أم اشد منهم قوة وآثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِلُعْنَةِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذلك بانهم كانت تاكيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فاخذهم الله انه موي شديد العقاب ذلك بانهم كانت تاكيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فاخذهم الله انه موي شديد العقاب ذلك بانهم كانت تاكيهم رسلهم بالبينات فكفروا فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتها وسلطانا مبينا ولقد ارسلنا موسى باياتها وَ َد الأأَرْسَ النامُ س بآياته وَسُلقانم مُبين إ فِعون وَهامَانَ وَقون فَقالوا صاحِرٌ كَدد إ فِرعوونَ وَهامَان وَقَون فَقالوا صاحِرٌ كَدد إ فعوونَ وَهامَانَ وَقونَ فَقالوا ساحر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 124-قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال 125-فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا, قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه وَاَسْتَحِيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فرعون دروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال فرعون دعوني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يبهر في الأرض الفساد وقال فرعون دعوني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أن في الأرض الفساد وقال موسى اني اعذ بربي واردهم اني اعذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى اني اعذ بربي واردهم اني اعذ بربي وربكم من, من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب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 وَإِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُوا صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْبِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فُرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ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 141-يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 142-قال فرعون ما أريكم إلا ما أراه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد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 124. فمن ينصرنا بَأْسِ بأس الله إن جاءنا 125. قال فرعون ما أريكم إلا ما أراه 126. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 127. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب 128. وقال الذي آمن يا قوم إني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل داء قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد مثل داء قوم نوح وعاد وثمود والذين من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 ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يومه واللون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد يومه واللون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يَوْمَةٌ وَالْلُّنُونُ مُدْبِرِينَ مَالِكُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جِئْتُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَئِن بَعَثَهُ 124- قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 125- ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم, فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث منه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 لتُلََ بثَ الله مِن بعده غسون كذِلكَ يغل الله مَنْهُ مصف مت الذين يجدلونَ في آيات الله بغيرسُ القان أدا الذين يجدلون في آيات الله بغيرسُ القان أدا كذبرمقت عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جدا الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم تبورَ قوت عضَ الله د الذيين آمموا كذلك يَق الله على كل قلب متكبٍّ ج الذين يجدلون في آيات الله بغير سُ القان أدم الذين يجدلونَ في آيات الله بغير سُ القان تكبرمقتن عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبارا وقال فرعون يا هامان ابر لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب وقال فرعون يا هامان ابر صرحا لعلني ابلغ الاسباب وقال فرعون يا هامان بريلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زدن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب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 وقال الذي آمن يا قوم يا قوم اتبعوني اهديكم سبيله وشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره وان الآخرة هي دار القرار يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره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 وَْ عَلَ سسيّةً فَلَا يُجِزاب إ ممثل وَمننْ عَمِلَ صارِحَ منِ مِ ذكر أَثَ وَهُو مُؤم فَأولائِكَ يدُخرون الجََّة يُزَقونَ فيِيها يُزقون فيهَا, فيها بغيرحِ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 ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار ويا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي فيه علم العزيز الغفار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي فيه علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار لا جرم ان تدعونني إليه ليس, ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار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 لا جرما انما تدعونني اليه ليس له دعوه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره واننا ردنا إلى الله وان المسرفين هم اصحاب النار فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري 129. إن الله بصير بالعباد 120. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله 121. إن الله بصير بالعباد 122. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري 124. إن الله بصير بالعباد 125. فوقاه الله سيئات ما مكروا 126. وحاق بآل فرعون سنوء العذاب 127. وحاق بآل فرعون سنوء العذاب 128. فوقاه الله سيئات ما مكروا 129. وحاق فرعون سنوء العذاب انه يعرضون عليها مدونا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون أشد العذاب انه يعرضون عليها مدونا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال في عون اشد العذاب النار يعرضون عليها بدونا وعشيا ويوم تقوم الساعه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون أشد العذاب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 وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النار فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا من النار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 فيها ان الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنت جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار خزنت جهنم ادعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب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 قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوه قالوا فدعوه وما دعاء الكافرين الا في ضلال اننا لننصر رسلنا والذين آمنوا, والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد اننا لننصر رسلنا والذين امنوا والذين آمنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد إن لننَص سُلنا والَّذين آمَنوا والذينَ آمنوا في الحياتةِ وَيَوْمَ يَقوم الأش يَوْمَ لا يَيمفَعظَّالِمينَ مععدِرَةُم وَلَهُ الأعَحْن وَلَهُم الأحْنَة وَلَهُم سُد يَوْمَ لا يَنفَع الظَّالِمِينَ معْدِرَةُم وَلَهُم الْعن وَلَهُم الأعْنَة وَلَهُ س الاداء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم اللعنه ولهم سوء الاداء ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا الكتاب وَلَقَدْ آتينا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ, وذكرى لأولي الألباب فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لذنبك وسبح بحمد ربك تصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار تصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم اذ في صدورهم الا كذبهم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم بغير سلطان اتاهم اذ في صدورهم الا كدر ما هم بذلك غاف فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 لَخلق السماواتِ والالأَرضِ أَكبرُ مِن خَللق النَّاس ولكن أَكسَر الناس لاَا يعلمونلَخللقُ السَّماواتِ والالْأَرضِ أأَكبرُ مِنْ خَلْلق النَّاس ولكن أَكسَر الناس لا يَعلمون وَما يَسْلَو الأعْم والضص والَّذِينَ آمن وَعملِلُ الصَّالِحاتِ وَلَمس قليلا ما تتذكرون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسي قليلا ما تتذكرون وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسي قليلا ما تتذكرون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 وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي ان الذين عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ان الذين عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين اللههُ الذي جَعللَكم الليلى للتَسْكُلوا فِيهِ وََّ وَنظصام إِ اللهَّه لَ فَبلٍ على النَّاسِ وَ كْثَ النَّاس وَ كثًَا اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ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 ذاركم الله ربكم خالق كل شيء الا اله الا هو لا اله الا هو فان تثكون داركم الله ربكم خالق كل شيء الا اله الا هو لا اله الا كَذَلِكَ يُوفَى كُلُّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ كَذَلِكَ يُوفَى كُلُّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ كَذَلِكَ الله الذي جعلكمُم الْ الأرضَ قَرًا وَسمابنَا وَصََّكمم فَأَحْسَنَ سوَكُم وَرجَقَكم مِنَ الطيِباتادذَكُم الله رَكمْذَكم الله رَكم فَتَبارَكَ الله رَبُّ العالمين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 الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناءا وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو <سؤال i> <سؤال i> فادعوهم مخلصين لدين الحمد لله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوهم مخلصين لدين الحمد العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوهم الحمد لله رب العالمين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 ث مِن نقفَةِ ثم منِنْ علََةِ ثمُ يُخلِجكمْ طفلا ثم يُقجكم طِفللا ثم لتبلغ أَشُد ثم للتكوا شيخَا وَمِكُ يتَوفى مِ قَبل وَلتَبلغُ جلَمسََّ وَتَبلغ أَجلَ مسمَمَّهُ وَلاعَكُم تقِون والَّذ خَلَمَكُم منِ تاب ثمُ من نُقُفَ ثمُ مِن نقُفَةِ ثمُ مننْ علَةِ ثمُ يُخرِجُ طِفلا ثم يُقِجكُمْ طفلًْا ثمُ للتدلُغ أَشُدتك ثمُ لتكونوا شوُيخ وَمِنكُم مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ هو الذي يحِي وَيميتُ فَإذا قَب أَم فَإِما يَقولول لَ فَإِنما يَقولول لَ قُ فَيَكون هو الذي يحِي وَُميتُ فَإذا قَب أَ لَهُ ق فَيَكون هو الذي يحِي وَيميتُ فَإذا قَب امرا فانما يقول له فانما يقول لهكم فيكون الم تر الى الذين يجادلون في آيات الله ان لا يصرفون الم تر الى الذين يجادلون في ايات الله ان لا يصرفون لا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا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 وَالسَّلَاسِلُ يَسْحَبُونَ في الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ثُمَّ مندون الل قالبلعََّ بلمنكدُ منِ قشيئاء بل كذلك يغ الله الكافرين دونُ الل قالبلعََّ بلنكدُل من قبلبلشي كذلك يغ الله الكافرين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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير حق وبما كنتم تمرحون ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير حق وبما كنتم تمرحون وادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس وعد الله حق فاما نرينك بعض الذين يعدون او نتوفينك, أو نتوفينك نَكَ فَإِلَيْنَا يُنْجَعُونَ وَاصْبِر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّونِ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُنْجَعُونَ وَاصْبِر إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الذين عدوا أو نتوفينك أو نتوفينك أو نتوفينك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 الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً في صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلى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 افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم افلم يسيروا بالارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ قَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ قَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سنة الله قد قلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم امين بسم الله الرحمن الرحيم امين بسم الله الرحمن الرحيم امين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 تَابُ ف الصِلَ آيات قُرآنَ ععَابِيَ لقَوْمعلمَُون ببشِيرَ وَنَذيرًا فَأَرَضَ أَكسَرون فَهُم لا يسْمَعُون وَبشيرَ وَنَذيرًا فَأَرَضَ أَكسَرون فَهُم لا يسْمعُون وَبشيرَ وَنَذيرًا فَأَرَضَ أَكسَرون فَهُم لا يسْمَعُون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه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 فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين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 واحد فاستقم اليه واستغفر وويل للمشركين إن الذين لا ياتون الزكاه وهم بالاخرة هم كافرون إن الذين لا ياتون الزكاه وهم بالاخرة هم كافرون الذين لا ياتون الزكاه وهم بالاخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ لهم اجر غير ممنون قل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون 124. ذلك رب العالمين 125. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 126. ذلك رب العالمين 127. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا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 وجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام في اربعه ايام سوائل للسائلين فاجعل فيها رواسيا من فوقها وبارك فيها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 فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا قَائِعِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتْيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ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 وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفرا ذلك تقدير العزيز العليم فقضاهم سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء الأمرها وَزَيََّْ السم أَُّنْيياَا بِمَصَابِي حَ وَحِفْمَا ذَلِكَ تَقديع الععَزيزِ العليم وَقَضَاهُ نَّ سَب سَمواتٍ فِي يَوْمٍَ وَأَوحافِي كلُلِّسَم إ أَمرَهاَا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 مثل صاعقه عاد وثمود فان اعرض فقل انذرتكم انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اجاتهم رسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا, تعبدوا إلا الله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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون 120-إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا, تعبدوا إلا الله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 وَلَمْ يَرَ أنأَ اللهَّ الذي خَلَقَهُمهُ أَشَدُّ مِنهُم قُوَهُ هو أَشَدُّ مِنهُ قُوَتَو وَكَانُوا بِآياتِنَا يَجَحَون فَأَمَّ عَ فَسْتَكْبرَروا فِي الأْرضِ بِغَيْرِ الحَقِّ وَقالوا وَقالوا مَنْ أَشَدّ مِا قُو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 في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات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 ونجينا الذين, وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَدْعُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَدْعُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُسْعَرُونَ وَيَوماَا يُحشَّرُ عَدله إلََّ لِفَهُم يُزَعون وَيَوماَا يُحْشَروا عَدَ أ اللهه إلََّ لِفَهُمْ يزَعون حتىَ إذا مَ جَاءهَا شَهِدَ عَلَم شَهِدَ عَلَهم سَمُْهُم وَأَبَصَارهُ وَجُلودُهُم بما كانَانوا يَععملم حتى إِذَا مَجَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كانوا وَقالونِ تُلودِهِمْ لِم شَم عَلَن قالون أَطَقن الله أَْ قَقَنَ اللهُ الذي أَطَقَكُلَ شيءَ وَهُو خَلَقَكمُمْ أَوْ وَلَ مَوْوَاتِون وَإلَيْهِ تُ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 وَما كُُمْ تَستَْتِعونَ أي يَشحَدَ عَلَكأَ يَششهَدَ عَلَق سَمْلُكمُمْ وَلا ذَصَارْقُم وَلا جُُودُكم وَ ظَنَتُم أن الله لا يَعلمم كثير مِما تعملَلُُون وَما كُُم تَستَتِونَ أي يشهَدَ عَلَكممْأَ يشحَدَ عَلَق سَمُْكمُمْ وَلا أَبَصَارخُم وَلا جُلُودكمْ وَ ظَنَنتُم أن الله لا يعلمم كثيرًا مِما تَعملُم وَما كُُم تَستَْتِونَ أي يشحَدَ عَلَيكُمْ أي يشحَدَ عَلَْقٌ سَمُْكمُمْ وَلاَا أَبَصَارخُم وَلاَا جُودُكمْ وَكِ ظَنَنتُم أن اللهه لا يَعلمم كثيرًا مَِّ تَعملمُون وَذِكُمْ ظَنّكُم الذي ظَنَتُمون 148- وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 149- وذلكم ظنكم الذي ظننتم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًى لَّهُمْ وَإِن فَإ يَصْدِرُ فَن النَّمَسْوَهُملَ وَإ يَسْتَتِبُ فَمَاهُم مِنَ الْمُعْتَبِي وَقَ يَبّنَا لَهُم قُرنَا أَفَزَيَّوا لَهُم فَزَيَّلُ لَهُم مَا بَنَ أيديهِم وَمَا قَلْفَهُم وَحََّ عَلَيْهِمُ الْ القَوْلُوا من قَد خَلَتْ مِ قَبللِم مِن قَبلِهِم مِنَجِِّ من وَالْإِنس إِهُم كَوا خاصِين وَقَ يَبُّناَا لَهُم قُرنَا أَفَزَيَّنُ لَهُم فَزََّنُ لَهُم م بَيْنَ أيذهِم وَمَا خَلْفَهُم وَوحَّ عَلَيْهِمُقَوْلُ فِي وَ مِن قَد خَلَكْ منِ قَبلِم مِن قَبِلِهِم مِنَجِِّ من وَالْإِنس إِهُم كَوا خاصِرين وَقَ يَبفُناَا لَهُم قُرَنَا أَفَزَيَنُوا لَهُ فَزَيَّنُ لَهُم مَا بَيْنَ أيديهِم وَمَا خَلْفَهُم وَحقََّّ عَلَيْهِمُ الْ القَولُ فيه وَمِنْ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ قد مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ وَقالَا الذيينَ كَفَر لَا تَسَْعُوا لِ هذاَا القُرآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعََّكُمْ تَوْلِدُون فَل نُذيقًا الذيينَكَفَووا عَذابَ شَددَ وَلَ نَجِزهُم أَسْوَ الذي كَانوا يَعْمَمَُّون فَل نُذقًا الذيينَكَفَو عَذابَ شَددَك ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا یا يجحدون یا جزاء داری الله جزا ذلك جزاء هَذَا دَارُ الْخُلْدِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النار ذلك جزاء فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ سِنَجعلهُماَا تحت أقدامِن نجعلهُماَا تحت أقد مِ نكونَ منِن الأسَلين وَقَا الذينَ كَفرَُ رَبّنا رَبناأَلِنَدنِ عوَّان مِن الجِّ والالْإِنز مِنَ الجّ والالْإِن سَنَجْعَلُهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا نَجْعَلُهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ سِجعلهُماَا تحتَ أأَقدامن مَجعلهُماَا تحت أأَقد مِن لكنا مِنَ الأسكَلم إِ الذي نَقالوا رَبّونَ اللهَّهُ صَُّ ْتقاموا ثمَُّ استتقام استقاموا تَتََذْزلُ عَهِمُ الْملائكَأََّ تَخَافُ وَلا تَحْزَنوا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 وأب avez般 ما distribuirوا el ácido Daniel ما first of all في you We welcome Ableton Tun Saiyor Let our ilÁ soir tramitar ما vid N Dir في 733 U te ki وَلَكُمْ فيِيهَا ماَا تَشْتَهِي أَمفُسُك وَلَكمْ فيِيهَا ما تَدعون نُنسلَم مِن غَفُول الرَّحيم نُسُلَم مِن غَفول الرحيم نُسُلَم مِن غَفُول الرَّحيم وَمننْ أَحْسَنُ قَولَم مِمن دَ صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا نصالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي امين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع التي هي احسن فإذ الذي بَك وَبَهُ عَدوَة كَأَهُ وَلي حَمين وَلا تَسْتَو الْحَسَنَةُ وَلَ السَّء إ فَعدِ الَّ هي حْسَن فإذ الذي بَنكَ وَبَهُ عدوَةً كَأَهُ وَلي حَمين وَل وَماَا يُلََطَّهَا إلا الذي نَصَبرُ وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم 65. وإما ينزغنك من الشيطان نسر 66. فاستعذ بالله 67. إنه هو السميع العليم 68. وإما ينزغنك من الشيطان نسر 69. فاستعذ بالله 90. إنه هو السميع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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 110. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه وَمِنْ 111. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر 112. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 113. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.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 تَرَبَّصُ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْهَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزت وربت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 إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء وَمِنْ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة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 124-إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير 125-إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة 126-إعملوا ما, ما شئتم إنه بما تعملون بصير إِ الذيينَ تَفرَروا بالالذِكْرِ لََّ جاءهُ وَإِنهُ لَِتاب الععَزيز إِ الذيينَ كَفرَوا بالالذِكْرِ لََّ جَهُ وَإِنهُ لَ كِتابُ العزيز إِ الذيينَ كَفرَوا بالذِكْرِ لََّ جَاءهُ وَإِهُ لَ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من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 124. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وإن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 125. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا, لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وَشف والَّذِينَ لا يُؤْمنِونَ فِي آذَالهِمْ وَقُرُوا وَهُ عَلَهِم عَم أُلائكَ يُنادَوونَ مِن مكَان بَعيد وَلَجَعَلنَّهُ قُآنًا عْجممَ لقالوا لَقالوا لَل فُ الصلَ آياتُ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 منهم مريد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا سَبَقَتْ سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريد من اعمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه وما ربك بغلام للعبيد